بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليضغى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 تلا لا ان لم ينته لنسمع عن دينه صيا ناصيه من كاذبه خاطئا فليدع ناديا سندع الزبانيه تلا لا تطعه واسجد